أنا رجل لا يريح ولا يستريح أنا رجل لا يريح ولا يستريح فلا تصحبيني على الطرق المعتمة فشعري مدان ونثري مدان ودرب الطبيعي بين القصيدة والمحكمة يشرفني أنني ما قبلت وساما يشرفني أنني ما قبلت وساما فإني الذي يمنح الأوسمة ولم أكبوق لأي نظام فشعري فوق الممالك والعنضبات